be مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم من السماء ماء پم فيها نا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 یشکر فی نش کو نف سنگ و میں کول نپ مین و ہوئی تشریخ بل یا بنئیل تشریخ تِمّ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرًا فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَكْتُبُهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير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 وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله الله سمع الله Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اللہ ہوں کو جل اج ہوں س میں مسلم وج رہوں مسلم fool fool Allah <laughs> سم چیون اور لیا کو اسمع الله لمن حميده ربنا ولك الحم الله الحمد للہ رب العالمين الرحمن روحمن روحنی at the till... amma الحمد للہ وقوں یوم will be. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم on earth. Right. تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اسْمَعْ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر الله, الله أكبر بسم الله la no.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 تبارك ربنا وتعاليت اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود رکع السجود الموفین بالعهود اللہم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللہم آعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہم آنا نسألك مینل کوئی کل آ جی وا ج مل نالم ونک مینش کل آ جا ج مل نالم اور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 النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا ذا الجلال والكرام يا ذا الطول والإنعام يا سيدنا والكرام لوالدين ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك اللهم وأعنا على برهما حياء وأمواتا ربنا ارحمهما كما ربونا صدارا اللهم ارحمهما كما ربونا صدارا اللهم اهدي أولادنا وبناتنا لما تحب من العمل وترضى واخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى اللهم زدهم ولا تنقصهم وأعطيهم ولا تحرمهم اللهم ارزقهم حفظ كتابك اللهم وارزقهم صحبك بتا الاخيار واخصال الاطهار اللهم ومتعنا ببرهم ومتعنا ببرهم في حياتنا واسعدنا بدعائهم بعد وفاتنا ربنا هب لنا من ازواجنا اللهم يا رب العالمين كل من حضرت من أخواتنا وأمهاتنا في هذا الجامع وفي هذه الليلة المباركة اللهم قبل سعيهن فإنهن تركنا شضالهن وأعمالهن وتسوقهن من أجلك يا خزائی بن سلطان اللہ كما أحسن إلى شعبه ووطنه وأمته فأحسن إليه في قبره اللهم نور مرقدا وآنس وحشتا وجعل قبره روضة من رياض الجنة وجميع شيوخ الإمارات الذين رحلوا إلى جوار ربهم اللهم كما كرمنا الشيخ زايد بهذا الجامع المبارك اللهم فاجعل صلاتنا ودعاءنا نورا له في قبره وشافعا له يا رب العالمين اللهم بدله بهذا الجامع بقصر من عندك وبجوارك يا أرحم الراحمين اللهم إن شعبا لما اتك كلها يتضرعون اليك في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليله المباركه ونحن نتضرع اليك من هذا الجامع أن تعجل بشفاء والدنا وقائدنا الشيخ خليفه بن زايد بين الاجر والعافيه فيها اللهم اجعله من عبادك الذين اذا احببتهم بتليتهم اللهم واحفظه بحفظك وكله برعايتك اللهم إن القاصي والداني والعامة والخاصة والمريض والصحيح يشهدون ويعترفون بكرمه وحبه وعطائه اللهم أكرمه يا رب العالمين وأدم عليه موفور الصحة والعافية اللهم بارك له في نائبه الشيخ محمد بن راشد وولي عهده محمد بن زايد وفي إخوانه وأعوانه ووزرائه اللهم ارزقهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم والاستقرار في دولة الإمارات اللهم من أراد بالإمارات شررا فخيب ماله ونكس راسه وجعل تدبيره تدميرا عليه وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد الكايدين ومن حسد الحاسدين سيدين يا رب العالمين اللهم احفظ هذا البلد الطيب المبارك أمنها وإيمانها وولاتها وحكامها ومواطنيها والمقيمين فيها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمه العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفعنا أهل إليك ابتها لمن لم يخطر بباله سواك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك اللهم ربنا ما عصيناك جهلا بعقوبتك ولا تعرضا لعذاب لكن غررنا سترك علينا فعصيناك اللهم ارحم عبادا غرهم طول A Craig limmmootabü ellimmma